لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آل ربك ما تكذبان يرسل عليكم ما شواظ من نار ونحاس فلا تنصران فبأي آل ربك تكذبان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 أَلَا رَبَّكُمَا تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُونَ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ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 ربكما تكذبان متكئين على فرش بطئها من استبرق وجنا الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان بأي آل ربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ما تكذبان فيه ما فاكهه ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورا قصورات في الخيام فبأي آلاء ربك ما تكذبان لم يطمسهن إنس قط لهم ولا جان فبأي آلاء ربك تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام